بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة البشائر للانتاج الصوتي تقدم حدا حدا حدا العزة عطني الرشاش وعطني محزمي جاهز الشعصال جديد الأدهمي قاسم الريمي ينادي ويزهمي يا اسود الدين هبوا للجهاد هبوا للجهاد جيب شاص من حفيزه ورده للمهمات الخطيره صممه للحرب وللمعارك جهزه جاهز للحرب في وقت الطيران في وقت الطيران صوت شكمانه مع الطعس الحمر يجعل السواق يدوس الخطر ساري الليل تحت ضو القمر جاهز للحرب لا ناد المنادي لا المنادي بين خير خير وشرار مسلكة ناوي يقطع حدود المملكة ما يخاف الموت ولا التهلكة ناصي شبواه وما ربوا الوادي وما الوادي قولوا لأمريكا تجينا التهلكة المواتر جاهزة ومشركة حن سود الدين واهل المعركة حنها للغارات لا نادى المنادي لا نادى المنادي